في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا وحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم وَأُلُؤُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا عَلَى الْتَفْعَلُ إلَى عُلِيَائِكُمْ مَعْرُوفَ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً قَيْدَ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم ليسأل الصادقين عن صدقهم واعد للكافرين عذابا أليما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 وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إلَّا غُرُوراً وَإِذْ قَالَتْ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَدَكُمْ فَرْجَعُوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم أقطارها ثم سئل الفتنة لا تؤها لا تؤها وما تلبث بها إلا يسيرها ولقد كان عهد الله من قبل لا يولون الأدباء وكان عهد الله مسؤولا قل أن يوم 14. ونفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا 15. قل من ذا الذي يعصلكم من الله قل من الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوعا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا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 لا قيلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله لمن كان يرج الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولمّا رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا مَا وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم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 الله كان غفور الرحيم ورد الله الذين كفروا بغيضهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاعروهم من أهل الكتاب من صيام من صيّأهم وقد فَيْقُلُوبِهِم الرُّعب فَرِيقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وعرض لم تطعها وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وعرض لم تطعها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 يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نعتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي نستنك أحد من النساء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 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعت والمتصدقين والمتصدقات والصّ. الصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذائرين الله كثير والذائرات.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 لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مثعونا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله هنا سنة الله في الذين خنوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله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 ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليمًا. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصينا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من ظلمات الى النور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 وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أزاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكينا يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إن أحلننا لك ازواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أتاه الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك امرأه مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان اراد النبي أن خالصة لك من دون المؤمنين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 ذلك أدنى أن تقر أعينهم وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا عَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَنِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ من بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ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 ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستألسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق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 ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نساءهن ولا نساءهن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 الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ماكتسبوا ما فقد احتملوا بهتانا فقد احتملوا بهتانا وعثما نبينا يا أيها النبي يقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين, يدنين عليهم من جلابي بهن ذلك أدنى أي يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما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 أينما ثقفوا أخذوا وقتنوا تقتلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين عادوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها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 فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا